باقيه هدا ما دام فينا بقيه بنقض الملايا قد عزمنا نرتقي هل من يح صادقنا النوايا باقيه هدا ما دام فينا بقيه بنقض الملايا قد عزمنا نرتقي هل من يح صادقنا النوايا كامن يدي على البندقية ما تفارك يداي منه يدي على البندقية ما تفارك يدايا عندي العزة وقتلي سوية والشهادة مدايا باقيه ما دام فينا بقيه بنخض الملايا قد عزمنا نرتقي هل من يح صادقنا النوايا باقيه ما دام فينا بقيه بنخض الملايا قد عزمنا نرتقي هل من يح صادقنا النوايا لو حدايا حلقه دائريه لو دي كالاب عدايا لو عدايا حلقة دائرية لو دي كالاب عدايا محزقي صعيد وعظمى شضية تشتعل في الخلايا باقيه ما دام فينا بقيه بنخوض المنايا قد عزمنا نرتقي هالمنيح صادقين النوايا باقيه ما دام فينا بقيه بنخوض المنايا قد عزمنا نرتقي هالمنيح شبلنا في الحرب يعدل سريه كم تحدى سراي. شبلنا في الحرب يعدل سريه كم تحدى سراي. كم تحدا سراي. دولة الإسلام دولة أبيه نهج خير البرايا. دولة الإسلام دولة أبيه نهج خير البرايا.